بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكى إلى الله. وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إن الله سميع بصير. إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم الذين يظهرون منكم من نساءهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. مُنكَرًا مِنَ القَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ القَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ والذين يضاهرون من نسائهم ثم يعوذون لما قالوا والذين يضاهرون من نسائهم ثم يعوذون لما قالوا ثم لا يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ثم يعودون لما ذلكم تعظون به ذلكم يغون ربه والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتمسا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتمسا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحدون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم إن الذين يحدون وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا ما يغفله الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد والله على كل شيء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 وثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو, ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ولا خمسة يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَلَّا يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ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 ويتناجون بالإثم وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَتَنَاجَوْنَ ويقولون في أنفسهم لو لا يعذبنا الله بما نقول ويقولون في أنفسهم لو يعذبنا الله بما نقول عسبوهم جهنم عسبوهم جهنم يصلونها يصلونها فبأس المصير فبأس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجتم فلا تتناجوا بالإثم واللعن والمعصية الرسول يا أيها الذين آمنوا إذا تناجتم فلا تتناجوا بالإثم واللعن رسول فلا تتناجوا بالاذم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى تلا تتناجوا بالاذم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَوُونَ إِنَّمَا النَّجْوَاءَ مِنَ الشَّيْطَانِ الَّذِي يَحْزُنُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِرٍ شَيْئًا إلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ إِنَّمَا النَّجْوَاءَ مِنَ الشَّيْطَانِ الَّذِي يَحْزُنُ الَّذِينَ آمنوا بضرهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنون يَقِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَفَسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ يَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَفَسَحُوا يفسح, يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ شُزُوفًا شُزُوَّ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا والذين أُوتوا العلم درجات وإذا قيل شذوف شذوف يفعِل الله الذين آمنوا منكم والذين أُوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتوا الرسول فقدموا بين يدين جواكم صدقة. ذلك خير لكم وأطهر ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات أأشفقتم أن تقدم بين يديك وكم صدقات، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأخيم الصلاة وآت الزكاة وأطيع الله ورسوله، فإذا لم تفعلوا وتابوا.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 إنهم ساء ما كانوا يعملون إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين اتخذوا أيمانهم فَذُوقُوا عن الْعَذَابَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ 117. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 118. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء يوم يرضى الله جميعا فيحلفون لهم كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء الا انهم هم الكاذبون انا انهم استحوذ عليهم الشيطان فأنسهم ذكر الله. استحوذ عليهم الشيطان فأنسهم ذكر الله. أولئك حزب الشيطان. أولئك حزب الشيطان. ألا إن حزب الشياطينهم الخاسرون ألا إن حزب الشياطينهم الخاسرون إن الذين يحددون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لا أغلبنا أنا ورسولي كتب الله لا أغلبنا أنا ورسولي إن الله قوي عزيز إن الله قوي النازح لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يواد من الله ولو كانوا لا تجيل قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر دون من حدا الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ولم كانوا آبائهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من ثَبَتَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانُ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رضي الله عنهم ورضوا عن. رضي الله عنهم ورضوا عن. أولئك حزب الله. أولئك حزب الله. ألا إن حزب الله هم المفلحون. ألا إن حزب الله هم المفلحون.